وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَبَاسِيَ وَأَمْبَتْنَا فِيهَا وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَزْزٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ وَإِنْ شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وأرسلنا الجياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 Fesjed al malaikat kullum, ajmâun illa iblis,